وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِى إِسْرَائِيلَ يَا بَنِى إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ لَيْكُم مُصَدِّقٌ مُصَدِّقٌ لِمَا بَلَنَ يَدِي يَمِيَّتَ وَرَاتِ وَمُبَشِّرٌ بِعَصُولِ يَأْتِي يَأْتِي مِنْ بَعْدِهِ مَهُ أَحْمَدُ فَلَمْ نُورٌ مُبِينٌ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَهُوَ يُدْعَى الْكِذَّابُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ يُرِيدُونَ لِيَلْقَطِئُونَ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى فَلْيُغْرِهَهُ عَلَى الدِّينِ كُلُّهُ وَلَوْ كَيْدَهُمُ الْمُشْرِكُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ ٱلَّتِى تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اغفر لكم ذنوبكم واذخلكم جنات تبري من تحتها الأنهار ومساكن, ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشرهم كما قال عيسى بن مريم للحوارين من أنصا لي إلى الله قال قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا